الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک اهدنا الصراط المستقیم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا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 میں الله اكبر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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القارعة ما القارعة؟ وما أدراك يوم يكون النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ پر كَالْعِهْنِ بینک فَأَمَّا شیا من خفت مجین ما حرو نار ح اللہ